لوب گنگ گن شدید چو ن گم دشن گم عَذَابٌ l يَوْمَ يَنفَعُ عَمَلُهُ مَنْ كَانَ دَخِيلًا فَيَخْلِفُونَ عَلَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَاحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مَعَنَا مسٹو دن پ اشتركوا في الذين يحيون دون ما رسوله في الاذنين كنت ناذيذ لا تجد قوم يؤمنون بذِكر مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ كَانَ آنَفًا أَن هُمْ اَأَخُوهُمْ أَمْ إِخْوَانُهُمْ أَمْ أو عَشِيرَةٌ هُمْ ۚ أُنَائِكَ كَتَبَ في قلوب وَيُذْخِرُهُمْ جَنَّاتٍ آتِ تَغْرِمُ مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها ردو گوائن حز